الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَفَنْتَةٌ تُنْقِذُهُ مِنَ في النَّارِ لكن الذين تقوى ربهم لهم غرفٌ يفوقها غرفٌ مبنية لهم غرفٌ يفوقها غرفٌ مبنية تجري من تحتها الأنهار وأعد الله لا يخلف الله الميعاد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 ناس فيها هذا القرآن من كل مثال علَّهم يتذكرون قرآن عربيا غير ذي عوج لعلَّهم يتقون.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 العذاب يوم القيامة وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس اليأس نظر دعانا ثم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 فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هوا بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 أعملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه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 وأشرقت الأرض بنور ربه وأشرقت الأرض بنور ربه ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينه بالحق وهم لا يظلمون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 فبسمث والمتكبرين وسقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرأ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم